بسم الله الرحمن الرحيم اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثة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 عَ أَنّبَدِّلَ أن أَمثَلَكُم وَنُ شِئأكُم فيِي مَا لا تَعلون وَلا قدد عَِمتم النَّشْأَتَأُول فَلَلَا تَذَكَّرون أَفَرَأيتُم مَا تَحْرثُون أَتُمْ تَزْرَعونَهُ أَم نَحْنُ الزارعُون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 لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُرَوْنَ أَأَنْتُمْ أَن شَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا للمقوين.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 يَنزِلُ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أَفَ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَن تُدْهِنُوا وَتَجْعَلُوا رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُ وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ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 وتصلية جحيم إن ذَا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم